بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله انني لكم منه نذير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 وما من دَابَّةٍ في الْأَرْضِ إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين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 انما انت نذير والله على كل شيء وكيل ام يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين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 مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا باديا رأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نغنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي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 لاقوا لا ربهم ولكنني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزاء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 وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ تِلْكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا ۚ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِهَا يَظُنُّونَ ۚ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ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 إن نقول إِلَّا اعتراك بعض آلِهَتِنَا بسوء قال إِنِّي أُشْهِدُ الله واشهدوا أَنِّي بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون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 هُوَ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا نُسِئَ آبَاهُمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ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 وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أرأكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم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 قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهبك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهقي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب ورتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمه منا وأخذت الذين ولم الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين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 ذلك من انباء القران قصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم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 جِينا منهم واتبع الذين ولموا ما اسرفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس امة واحدة ولا يزالون مختلفين